اخواني الكرام يقول الحق سبحانه وتعالى في اول سوره النساء وكثيرا ما نقرا هذه الايات او هذه الايه عند افتتاح كل درس وهي قوله سبحانه يا بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده الى اخر الايه اخواني الكرام هذه الايه الكريمه ترد الناس جميعا الى رب واحد وخالق واحد كما تردهم الى اصل واحد واسره واحده ومجتمع واحد هذه الايه تامر الناس جميعا بتقوى الله بطاعته وعبادته والانصياع لأمره ونهيه والاستسلام والانقياد لمنهاجه وشرعه ومراعاه حقوقه كما تأمر بتقوى الرحم بصلتها وعدم مقاطعتها فلا بد اخواني من المحافظه على العلاقه بين الانسان وربه وبين الانسان واخيه الإنسان وجميع التكاليف والتشريعات جاءت بمراعاه هذين الاصلين علاقه الانسان بربه التي ينبغي ان تكون على ما يرضي الله عز وجل وعلاقه الانسان باخيه الانسان التي ينبغي ان تكون صله ان تكون علاقه صله وسلاسه اخوه وعلاقه تعاطف وتراحم وتكافل وتااخ على منهاج الله ثم لا بد من مراعاه بعض الامور الامر الاول هو ان الناس جميعا مصدرهم صدر من اصل واحد فالله سبحانه وتعالى هو, هو الذي أتد البشرية لهذه الكرة الأرضية فما اتوا هم لأنفسهم أبدا بإرادتهم ما جاؤوا بإرادتهم هذه الكرة الأرضية ربما كانت خالية أو كانت عامرة بنوع آخر من المخلوقات هل اتى الإنسان حين من الدار لن يكن شيئا مذكورا احقاب وقرون بل بلايين سنين مرت ولا وجود لهذا الانسان على هذه هل ترى فالإنسان فالانسان ما جاء اليها بارادته بل اراده اخرى وقدره اخرى هي التي جاءت بها الانسان الا وهي اراده الله وقدرته التي خلقت اجسام هذا الإنسان جسم هذا الانسان وارادته وقدرته ولو تذكر الناس هذه الحقيقة لرجعوا الى الله لرجعوا الى ربهم وخالقهم ولعطاعوا امره وتطبقوا شرعه واتبعوا منهاجه الذي جاء هذا المنهاج جاء لإكمالهم وإسعادهم وحماية دمائهم وأموالهم واعراضهم هذه الحقيقة الاولى الحقيقة الثانية هي أن الناس جميعا أصلهم واحد من اب واحد ورحم واحدة ونسب واحد ولو أيضا تدبر الناس وتذكروا هذه الحقيقة لما تحاربوا ولما تقاتلوا ولما تعادوا وتحاسدوا وتعاقبوا ولما نسوا الرب الواحد والأب الواحد ولذلك جاء هذا الكتاب هذا القرآن جاء كمادة التحام جاء لوحد كلمتنا ليجمع صفوفنا ليجعلنا ذاتا واحدة إذا اشتكى منها عضو تداعى له سائر الجسد بالصار والحمى فهذا الكتاب كما قلنا هو مادة التحام واعتصم بحبل الله جميعا وحبله كتابه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخواني وقال سبحانه هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم فنحن ابينا الا التعاكس مع هذه الايه ومع هذا الحظ اصبحنا ضده اصبحنا نحاربه مع الاسف الشديد فكانت الفرقه والشتات الذي نحن عليه الان هذه من سنه المشركين وصفه الكافرين واليهود والنصارى اعداء الدين فيقول سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولكنهم الآن هكذا كان شأنهم لكنهم توحدوا للقضاء علينا ونسف ديننا والقضاء على وجودنا وقال سبحانه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريحون وقال سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم تذهب دولتكم وقوتكم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا على الوحدة اصبروا على الصمود على هذا الدين على التشبث بشريعة رب العالمين اصمدوا ولا تكونوا او يقول سبحانه أه؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا أه؟ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا الشيعة لس منهم في شيء تضرأ منهم يا نبينا هذه الحقيقة الثانية او الثالثة الحقيقة الاخيره هي ان هذه الايه ان هذه الاية الكريمة التي سمعتموها توحي بتكريم المرأة ورفعة شأنها فهي المراه المرأة هي لنا اما ام او بنت او اخت او عمه او خاله. قريبة او بعيدة بواسطة. لا تخلو من هذا ابدا. لاننا من اب واحد وام واحدة. فلا تخلو الام عن هذه الامور المذكورة. فلا دعية الى اهانتها واللعب بها ولكن اعداء الدين جاءوا وأوهموا المرأة في العالم الإسلامي بأن عدوها الأكبر هو الدين الإسلامي اوهموها هذا وأنه أهانها وأطاح من كرامتها واستعبدها بالرجل فخلقوا صراعا بين الرجل والمرأة وقالوا لها لا يمكن أن تتحصل على حقوقك إلا بتتخلي عن العقيده وعن هذا الدين فك الاغلال هذا الدين غللي وردلتي تفككي من هذه الاغلال اغلال الدين وتحرري من اخلاقك ومن حجابك ومن حيائك فها انتم في العالم الاسلامي كله حتى سمعنا ورأينا وقرأنا من من النساء من سقر قوله تعالى الرجال قوامون على النساء فتقول يجب قلع هذه الآية من المصحف وأخرى لعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لعن الله من قال إن المرأة خلقت من دلع أو من دلع وان اعوج ما في الضلع اعلاه ومن قال هذا الكلام سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ولكننا في الحقيقه اذا سام هؤلاء جاهل بالاسلام او يجهلوننا والا لو اننا نظرنا في الاسلام وقرانا نصوص هذا الدين لوجدنا لو أن المرأة في الجاهلية كانت نسيا منسية ولم تكن شيئا مذكورا كانت المرأة في الجاهلية صوره ولا تري وكانت تملت ولا تنهي وتختار ولا تختار بل كانت تباع في الأسواق كما تباع اللعب والجمادات والحيوانات وكان الفلاسفة في أوروبا كان الفلاسفة في أوروبا يتجادلون هل للمرأة هل المرأة ذات روح أم ليست ذات روح وإذا كانت ذات روح فهل هي روح إنسانية أم روح حيوانية هذا مكتوب بل كانت المرأة ما شاء الله هاملن كانت نسيا منسيه كانت المرأة في الهند تخاطب زوجها بقولها يا مولاي وربما تخاطبه قائلة يا إلهي وكانت لا تجلس على الموائد بل تأكل من فساس الموائد وأما عند العرب فكانت المرأة إخواني كان أحدهم إذا أنجب بنتا أخذ يفكر في علاج الكارثه علاج المصيبه التي نزلت به هل يصبر فتعيش هذه البنت وهذه المرأة في مهانة وفي الذل وفي خذ أو يدفنها حيه فكانت المرأة عندما يقترب أو تقترب ولادتها عندما يعتريها يعني وجه الولادة كانت قابلة فتحفر حفرة وينتظر إن كان ذكرا أبقوه وإن كان أنثى واروه في التراب واروها في التراب وقد يصبر الواحد حتى تكبر قليلا تكبر قليلا ثم يقول يا منساء هيا معي إلى ان نصطاد أريد أن أصطاد تذهبين معي فيذهب إلى الصحراء ويبسعد بها فيأخذ حفرة يحفر على الحفر وتساله يا ابا ماذا تريد بهذه الحفرة فيتساعده وعندما يعمقها ياتي لها من وراء فيدفعها الى فيدفع في في عليها التراب نسال الله العافيه لما جاء الاسلام كرم المراه وشرفها واعلى قدرها ورفع شأنها فجعلها أميرة لا اجيره وجعلها وزيره لا حقيره وجعلها سيده لا خادمه وجعلها مالكه لا مملكه وجعلها شقيقة الرجل وشريكته في الحياه جعلها مربيه لاولاده وراعيه لماله ومحافظه على سره اعطاها حقوقا كثيره حقوقا اجتماعيه وحقوقا ما يسمى الآن بالحقوق السياسية والحقوق الشخصية من الحقوق على سبيل الاقتراب فقط من الحقوق الاجتماعية التي اعطاها الإسلام العظيم يا ريت لو أن النساء عرفنا هذه الحقوق من الحقوق الاجتماعية التي أعطى الإسلام المرأة أنها إذا كانت زوجة يجب عليها أن تطيع زوجها فيما يرضي الله عز وجل وأن تحفظ ماله كما قلنا وأن تحفظ سره وأن لا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه وأن لا تخرج إلا بإذنه وأن لا تعطي شيئا من ماله إلا بإذنه هذا إذا كانت زوجه فإن كانت أما فيجب عليها تربيه ابنائها ومساعده زوجها وخدمه بيتها ولا ان تكتسب قوتها بعرق جبينها حتى لا تكون عاله على الناس وحتى لا تتعرض لكسب قوتها من كسب خبيث كالزنا الذي يطيح بشرفها ويهين كرامتها وقد ورد في الحديث الصحيح ان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يفسح باب الجنة فأدخل فأجد امرأة تبادرني لا تسبقني فأقول ما لك ومن أنت فتقول أنا قعدت على أيتام لي انظروا المرأة تسبق سيدنا الرسول إلى الجنة تنظروا الى تكريم المرأة وتشريف المرأة في الاسلام من الحقوق كذلك للمرأة حقوق اجتماعيه ان لا الحق ان تتعلم وتتثقف تتعلم الطب وغير الطب من كل العلوم ما لم تتعارض مع الاسلام ولا ايضا حق الملكية تملك ما شاءت حق الملكية الفردية ايضا هناك على سبيل القول على سبيل الاختصار لان الوقت ضاق من الحقوق السياسيه التي اعطاها الاسلام ان لا الحق في البيعه لا الحق ان تبايع خليفه المسلمين ان تبايع امير المؤمنين كما قال سبحانه وتعالى يا ايها النبي اذا جاءت المؤمنات يبايعنك على أن لا يسرقن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفسرينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من رب العزه فبايعهن واستغفر لهم الله حيث الله ربوه الرحيم من الحقوق السياسية التي اعطاها الإسلام أن لا الحق في التقاضي ترفع أمرها إلى الحاكم وقد حتى لنا سبحانه وتعالى قصة عجيبة وغريبة من يعني خولة خولة رضي الله عنها كانت تحت اوس بن الصامت رضي الله عنه صحابي جليل وظهر منها الظهار كان موجودا في الجاهلية وكان طلاقا والله حتى هذا الظهار والظهار كما قلنا من الراس هو ان الرجل اذا اغضبته زوجته وأراد أن ان يحرمها يقول انت علي كظهر امي يعني حرام علي كما اني حرام علي ان اهل كذلك انت حرام علي فكان هذا طلاقا في الجاهليه فلما جاء الاسلام قبحه و سمع وانزل التكفير تكفير هذه الكلمة فجاءت هذه المراه رضي الله عنها جاءت الى رسول الله وقالت له يا رسول الله ان زوجي هوس بن الصامت تزوجني وانا شابة ذات اهل ومال حتى اذا اكل مالي وافنى شبابي وتفرق اهلي وكبر سني ظاهر مني فهل عندك يا رسول الله شيء تنعشني به فقال عليه الصلاة والسلام وهو في المغتسل يغتسل عليه الصلاة والسلام وتقول سيدة عائشة والله كانت تتكلم مع رسول الله وما اسمع صوتها اسمع شيئا ويحتفع عني شيء فيقول للرسول صلى الله عليه وسلم ما اراكي إلا قد حرمت عليه فتكرر قولها ويكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم قولها ما اراكي إلا قد حرمت عليه لما ايست بأي واذا بأي فتتوجه الى الله سبحانه وتعالى شاكية فتقول اللهم إني اشكو اليك وحدتي وقلة حيلتي وفاقتي إن لي صبية يا رب إن لي صبية إن ضمنتم إليه ضاعوا وإن ضمنتم الي جاعوا يا رب اشكو إليك فاقتي ووحدتي وقلة حيلتي وتكرر هذا الكلام وإذا بالآيات الكلمات تنزل بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ربنا يستجيب لمن لامرأة اسمها قولا رضي الله عنها وأربعه انظروا إلى تكريم الله للمرأة يسمع قولها فهذه المراه سبحان الله ورد في السيره انها كانت مره اتصلت بعمر رضي الله عنه كان خارجا بجيشه واذا به تعترض وتستوقف فتقول له انت يا امير المؤمنين كنت في الجاهليه عميرا فجاء الاسلام وصرت عمر ثم سرث أمير المؤمنين فيا أمير المؤمنين اتساق الله يا أمير المؤمنين اتساق الله من أيقن بالموت خاف الفوت ومن أيقن بالحساب خاف العذاب إلى آخر كلامها سعظ أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه الذي هو وعاء من أوعية العلم فيقول له بعض خواسه لما تقف لهذه المرأة لهذه العجوز الحمقاء فيقول اسكت والله لو استوقفتني اليوم كله النهار كله والله ما كنت ليحيد عنها الا لصلاة اتدري من هي هذه خولة التي سمع الله كلامها من فوق سبع سنوات اذا من الحقوق السياسية التي اعطى الاسلام المرأة ان لها يعني لها الحق في ان تامر بالمعروف و تنهى عن المنكر كما قال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و عن المنكر ويقيمون الصلاه و الزكاة الزكاه و يطيعون الله و والمؤمنون والمؤمن نعم ثم ايضا لها الحق في ان تنسقط الحاكم الإسلام يعطيها هذا الحاكم لا الحق لهذه المرأة سنسقدهم مرسا يحكى أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يخطب يوم الجمعة فحدد مهور النساء وكان في وقته صغال في المهور الناس يعني يرفعون الصداق يعني بثمن كبير جدا فهو رضي الله عنه تنبأ لهذا ثم حدد المهور ليفسح المجال للشباب أن يتزوج وكل واحد يتزوج. كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوج المرأة ببن نعل نعل يعني أو خاتم من حدي شريه الصبطة أنت بزوجه أو يعني حفظها آية من القرآن سورة من القرآن فهي لك زوجة. هكذا كان المهر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما, ما كانت لا مليون ولا مليونين ولا خمسة مئة خلاص. فعمر رضي الله عنه لما راى هذا ثقال المهور ربما يكون مانعا من الزواج او من الاقبال على الزواج حدد المهور في قدر من من مقادير حددها هو وقال من زاد على هذا القدر الكيف الزياده في بيت المال ولو كانت بنسبه للقصه يعني بنس ملك من ملوك كان معروفا في ذلك الوقت قال ولو كانت بنسه للقصه ألقيت الزيادة في بيت المال فتكلمت المرأة من آخر النساء من الصفة فقالت ليس لك هذا يا أمير المؤمنين قال لما قالت لأن الله يقول وإن أردتم السبدال زوج وإن أردتم السبدال زوج متان زوج وآتيتم إحداهنا قنطارا والقنطار هو المال الضخم الكبير واتيتم احداهما قنطارا فلا ساخذ منه شيئا اصاخذونه بحسانا واثما مبينا فقال امير من عمر اصابت امراه واخطا ثم ايضا من الحقوق السياسيه التي اعطاها الاسلام المراه ان لها الحق في الشهاده كما يقول سبحانه في الشهاده مطلقا ماليه او غير ماليه كما عليه العلماء اللهم الا اذا كان في الحدود قال سبحانه واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ليش وامراتان قال أن تضل إحداؤهم أي مخافة أن تضل إحداؤهم فتذكر احداهما الأخرى لأن النساء كثيرات النساء ثم المرأة أيضا لها الحق في أن تحمي من شاءت لأنه كان يعني أيام القتال وأيام الجهاد ربما سبحان الله قد يأتي واحد ويحمي مجموعة تتعلق به مجموعة من الكفار تطلب منه حماية لكي يتعرفوا على الإسلام ويعني يشكون عمرهم أو شيء من هذا فهذا كان للرجال فأعطى الرسول صلى الله عليه وسلم الحق حدثة للمرأة أن تحمي من شاءت جاءت المعاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يحمي منه أن حسنتها هي فقال قد أجرنا من أجرت يا أماني يعني حمينا اللي حميسين ما يصارد أحد العلم ثم ايضا المرأة عليها المسؤولية امام الحاكم مثل الرجال فالمخزومية التي سرقت وثبتت سرقتها بالشهود اراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقيم عليها الحد فتدخل يعني كأن عائلتها كانت من علية القوم في مكة فتعلقوا يعني. بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبه كثيرا وكان رجلا مريحا ما شاء الله فتعلق به فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه ان يعفو عن هذه المرأة فالرسول صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في القوم وقال من جمله ما قال والله لو سرقت فاطمه بنت محمد لقطعت يدها العداله الاسلاميه والشرع الإسلامي جاء سواسيه بين الناس لا فرق بين الكبير والصغير بين الشريف والوضيع بين الرجل والمرأة كلهم سواء أمام العدالة الإلهية نعم فالإسلام يسوي المرأة بالرجل على المقال وكذلك أيضا لما يعني الغامدية لما زنت وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحامل تطهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم التطهير فقالت يا رسول الله ها هو قد حملته في الزنا فطهرني يا رسول الله عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره رضي الله عنها وارضاها فيقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تلدي عندما تلده تاتي بها في يدها ها هو يا رسول الله قد وضعته في الزنا فيقول لها الحبيب الرحيم صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تفطميه هذا الولد من يربيه؟ حتى تفطميه يعني حتى يقطع الرضاعة ديره ولما تقطع الرضاعة حولين كاملين يقول الصحابي تأتي به وكثرة الخمز في يده ياكلها فتقول ها أنا يا رسول الله طهرني فيأمر صلى الله عليه وسلم بأن تحفر الأحفرة وتلقى فيها وترمى بالحجارة حتى تموت ويصلي عليها سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم فياتي عمر رضي الله عنه ويقول له اتصلي على زانية فيقول عليه الصلاة والسلام والله لقد سادت ثوبه لو قسمت بين أهل المدينة فعلوا فعلتها لوسعتهم الله أكبر نعم المرأة لا يجوز أن تكون أن تتقلد الإمامة والرئاسة رئاسة الدولة لا يجوز أن تكون وزيرة ولا أميرة ولا قاضية يعني في المذهب الإمام المالكي رحمه الله هناك بعض المذاهب تجيز القضاء للمرأة يعني بين النساء طبعا نعم هذه من الحقوق السياسية طبعا يعني ومن الشقوق الشخصية التي اعطاها الإسلام والمرأة أنها لا الحق في أن تختار من تتزوج به لا ترغم من قبل وليها أبيها أو أخيها أو من كان من اوليائها لا يجوز له إرغامها على أن تتزوج بمن يشاء هو سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البكر تستعمر اي يطلب أمرها البكر تستعمر وإذنها سمعتها إذنها سكوتها إذا سكتت معنى قبلت اليوم تقول لابد سنتعرف عليه نمشي معه ونصفر معه ونقلبه ونذوقه واش حل ولا غير حل ما شاء الله هذه عاده من النصاري. عاده اليهود والنصارى والمجوس والذين اشرفوا نعم من الحقوق الشخصيه التي اعطاها الاسلام المرأة انها تتساوى مع الرجل في اقامه الشرائع الدينيه من عقائد وعبادات ومعاملات واخلاق اقراوا اخواني قوله تعالى ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم الحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم سوا. اعبد الله لهم مغفرة واجرا عظيم فالصياد لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيي حياه حياة طيبة هذا كلام ربنا اخواني ثم نرى الحق سبحانه وتعالى يسمى صوره باسم ايش مريم باسم سورة النساء سورة مريم اخواني. ثم نجد الحق سبحانه وتعالى يبلغ السلام يأمر جبريل بأن يبلغ السلام خديشة. إلى خديجة أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم رب العزة يبلغ السلام وجبريل يبلغ السلام للسيدة عائشة نسيس أن أقول لكم يأمر الله جبريل بأن يبلغ السلام إلى السيدة خديجة ويبشرها بالبيت من قصب يعني جوهر لا صحب فيه ولا نصب في الجنة في جوار الرب سبحانه وتعالى سكريما للمرأة وتشريفا لها ثم اخواني نجد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة اعظم عباده يرفع أمامة بنت بنته على عاتقه فإذا أراد أن يركع وضعها وإذا رفع أخذها وحملها ووضعها على عاتقه عليه الصلاة والسلام ليرينا عمليا تكريم المرأة وتشريفها وإعلاء قدرها وحسبنا هذا والله موفقنا جميعا لما يحب وارضى سبحانك اللهم وارضى بحمدك شدو الله الى هلا تصور وتوبوا اليه سبحان ربيك برزت رب عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعندنا بعض الاسئله الى صبرتم ان شاء الله قسم قسمين او اقل ان شاء الله نجيب عنها ثم ننصرف ان شاء الله سؤال يقول لماذا لم يذكر في قوله, سبحان... في قوله صلى الله عليه وسلم ومرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا عصموا مني دماءهم لماذا لم يقول محمد رسول الله في الحديث وكذا قال صلى الله عليه وسلم ويشهدوا ان لا إله إلا الله دخل الجنة أين محمد رسول الله الجواب يا إخوان هذا من باب الاستغناء من باب الاكتفاء هذا المسلم تقول لأن لما كانت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمه للا اله الا الله ولا تتم لا اله الا الله الا بشهاده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت ملازمه لها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر على سبيل الاكتفاء لانها ملازمه لا, لا تنفك عنها ابتدت هذا مثل ما تقول انا لما صلى قرأ الحمد كيف الحمد يعني الحمد لله يرمي علي من الاخرين وهذه يكمل إيش معروفه معروفة كذلك او لما قلت صليف قرأت بي قل هو كذلك هنا هذا يسمى من باب الاكتفاء ثم عندنا بعض الاسئله يقول الاخ الكريم ما هي اسباب ضعف الايمان يا أخي الكريم الإمام عنده أسباب كثيرة لضعفه بتفرص المعاصي والمخالفات والانحرافات ومخالطة أهل الغفلة والجلوس في الاماكن التي لا تليق والخروج للشوارع وإطلاق النظر والبصر في المحرمات وفي الجرائم فنحن نرجع كلما نخرج نرجع بأحمال وأفطال من لعنات الله نصحب الله الآفين ونحن صائمون ما يقفصرنا في الشوارع إلا على ما يغضب الله ما نرى إلا ما يسخط الله هذا مما يطفئ شمعة الإيمان هذه الشمعة رياحها الهوجاء التي تطفئها هي هذه الانحرافات هذه الجرائم التي ترتكب هذه المصائب التي نرتكبها جميعا نسأل الله العافية ثم يقول الأخ هل يجوز تعليق الآيات نقول لا لا يجوز تعليق الآيات ولا أثناء الله الحسنى، أبدا ولا تعليقها في الجدران تكسو في الطربوش الله مرات والله يا جماعه ايس انا مكسو في الطربوش كلمه الله لا ما ينبغي أن تعلق الايات في الجدران اين تكون الايات هنا داخل الصدور ان تعلق في القلوب وان تحرك النفوس وتدفعها الى الامام ونرى اثارها في حياتنا اليوميه هنا تعلق لا في الجدران ثم سؤال اخير ان شاء الله يقول الاخ يقول, يقول عليه الصلاة والسلام ان الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم احسن قلوب العباد إلى اخره اقول هذا ليس بصحيح حقيقة ان قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يوجد منذ خلق الله البشرية لا يوجد قلب مثل قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الحديث بهذا الله وهذا السياق ليس بصحيح